حين تبلغ ظلمة الليل المنتهى وتوقن العزائم الهشة أن كل شيء قد انتهى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 وثبة تجلوب نصرا وثبة عظمى لجين يملأ الأكوان ذكرا وقرأوا القرآن دوما حاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا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 في الطول مجرى أسر جل عزما جوادا صائلا يمنى ويسر صائلا يسكب لحم النصر في الأسماع سحرا صائلا يسكب لحم النصر في الأسماع, النصر في الأسماع إليه تقتل حقدا وطهرا بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى كمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى كمة الإسلام سيري واشرخي عزا وفخرا وقسري قيد التراخي يَسْرِ انْشُرْ إِذْنًا ضِيَاءً وَنْذِرِ الْأَخْلَاقَ <تصفيق> عِطْرًا انْشُرْ إِذْنًا ضِيَاءً وَنْذِرِ الْأَخْلَاقَ عِطْرًا إِلَى رَبِّي تَنَصْرًا فَاسْجُدْ لِلَّهِ شُكْرًا الإسلام بشراء إننا نلما حفجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبراء. الإسلام بشراء إننا نلما حفجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبراء.